فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة وزك الله هذه الأنفس الكريمة التي انصهرت معها في بوتقة الحب في الله وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام أيها الأفاضل أيها الإخوة يا الأخوات طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأصل الله الكريم الحليم جل وعلا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 ولا من باب الثقافة الذهنية الباردة الباهتة ولا أقدمها هروبا من الواقع بل أقدمها تصحيحا للواقع أقدمها تصحيحا لواقع أليم طغط فيه الماديات والشهوات وانتشرت فيه الأنانية البغيضة وانشغل فيه كثير من الناس عما هو آت وانحرف فيه كثير من الخلق عن منهج رب الأرض والسماوات وراح فيه الإنسان يفعل بأخيه الإنسان ما تستحي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات وقد توهم كثير من الناس أن الحياة ستنتهي بالموت هيهات هيهات بعد الموت بعث وبعد البعث حشر وبعد الحشر عرض وبعد العرض حساب وبعد الحساب ميزان وبعد الميزان صراط يضرب على جهنم وقد توقفت في الحلقة الماضية مع هذا المشهد الذي يخلع القلوب وحبيب القلوب يصف لنا الصراط كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الصراط يا رسول الله ما الصراط فقال الحبيب دحض مزلة أو مزلة يعني مكان تزل عليه الأقدام ولا تثبت إلا لمن ثبت الله أقدامه اللهم ثبت أقدامنا على الصراط دحض مزلة فيمر عليه المؤمنون كطرف العين الله أكبر هذا هو فريق السعداء فريق الأولياء الأتقياء الأصفياء الأنقياء تغمض وتفتح يكون هذا التقي النقي عبر إلى جنات النعيم فيمر عليه المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم اللهم اجعلنا من أهل النجاح فناج مسلم ومخدوش النار تطوله توصله ومخدوش مرسل ينجيه الله جل وعلا ومكدوس في نار جهنم مع ليش سمحوني تعالوا نقف شوية مع هذا الذي سقط مع هؤلاء الذين سقطوا في النار في جهنم ولا بد من الترغيب والترهيب وهذا منهج القرآن عشان ما فيش حد من إخواني يزعل مني لو سمعني اللذي فقط ويقول الناس دي مهراش غير الترهيب الناس دي ما بتعرفش تتكلم إلا في جهنم وفي عذاب القبر وفي عذاب النار لا ده احنا بقلنا 29 حلقة عملين نذكر ونصحح ونقوم ونوجه ونرغب لكن اسمحوا لي بس في وقت قليل وتعمدت ألا أجعل الحلقة الأخيرة أو قبل الأخيرة كاملة للحديث عن النار تعمدت ذلك والله وإنما فقط في عجالة في عجالة تعالوا بنا لنذكر شيئا من الترهيب وقد تعمدت أن أختم الحلقة إن شاء الله تعالى بالجنة أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة منهج الترغيب والترهيب أيها الأفاضل منهج القرآن منهج الله الذي خلق الإنسان وهو وحده الذي يعلم ما يصلحه وما يفسده قال سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الله جل جلاله علم أن النفس البشرية لا تزكو إلا بهذا المنهج بمنهج الترغيب والترهيب النفس فيها الأقبال والإحجام فيها الخير والشر فيها الحلال والحرام فيها الفجور والتقوى فيها الطاعة والمعصية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها يبقى النفس محتاج المنهج ده منهج الترغيب والترهيب قال الله عز وجل حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب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 من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغته وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا على ما فردت في جنب الله وإن كنت من الساخين، أو تقول حين ترى العذاب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 أذا متنا وكنا طرابا وعظاما أينها لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من هنتعرف عليه دلوقتي أنهج لا تزكن نفس أطلاقا إلا به لا بد من الترغيب والترهيب لابد أن يطير الإنسان إلى مقام ربه تبارك وتعالى بجناحي الخوف والرجاء. لازم يكون في خوف، ولازم يكون فيه رجاء. ولما يغلب عليك جانب الخوف، لا ركز في الرجاء. ولما يغلب عليك جانب الرجاء بدون عمل، لا تذكر مقام الخوف. لابد أن يطير العبد. إلى الله سبحانه وأن يسلك العبد الطريق إلى الله جل وعلا بجناحين ومحال أن يحلق طائر ولو كان جبارا قويا في السماء بجناح واحد فغلب عليك جانب الخوف لا ركز في الرجاء ولما يغلب عليك جانب الرجاء بدون عمل لا تذكر مقام الخوف لابد أن يطير العبد إلى الله سبحانه وأن يسلك العبد الطريق إلى الله جل وعلا بجناحين ومحال أن يحلق طائر ولو كان جبارا قويا في السماء بجناح واحد فإن نجح في ذلك لفترة ولو طالت فإنه حتما سيسقط لينكسر جناحه الآخر لابد من مقام الرجاء ومقام الخوف غلب مقام الرجاء إن كنت تخشى الله عز وجل أو غلب عليك مقام الخوف إلى حد التعطيل عن عبادة الملك الجليل لا وغلب جانب الرجاء وغلب جانب الخوف غلب عليك جانب الرجاء الى حد انك اعرضت عن طاعة الله سبحانه وتعالى لابد من ان تطير حتى تصل الى جنة الملك الجليل بجناحي الخوف والرجاء ال النار النبي عليه الصلاة والسلام بيوصفها وصفا عجيبا والحديث في الصحيحين يا الله من حديث أبي هريرة يقول إن نار إن ناركم هذه التي توقدون تقدر على نار شمعة والله ما تقدر تب جرب كده تبولع شمعة شمعة وحط صبعك عليها كده لمدة نص دقيقة لمدة دقيقة والله ما تقدر شمعة هل تصورت نار حريق مروع المدمر هل تخيلت نار بئر من أبر البترول إن اشتعل بئر من أبر البترول بالنار شفت المشهد ده والمنظر ده الذي يخلع القلب بالفعل النبي صلى يقول إن ناركم هذه التي توقدون جزء جزء من سبعين جزءا من نار جهنم قالوا يا رسول الله والله إن كانت لكافية قال ولكنها فضلت على نار الدنيا بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها ده كلام الرحمة المهداة كلام الرحمة المهداة والحديث في أعلى درجات الصحة رواه البخاري ومسلم هل تتصور معي وأنا مش عاوز أطول والله في المقام ده هل تتصور معي مقامة أو منزلة أو عذاب أهون أهل النار عذابا، وهسب بردها تتخيل بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير إن أهون أهل النار عذابا رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان من النار فيغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لا أهون وأهل النار عذابا. رب العزة يقول لأهون أهل النار عذاب يوم القيامة والحديث في صحيح في الصحيحين من حديث أنس رب العزة يقول له لو كان لو أن لك ما في الأرض من شيء أتفتدي به يعني من عذاب النار يقول بلا يا رب والله لو كنت أملك الدنيا الآن لافتديت بها من عذابك فقول الله جل وعلا خلي بالك من دي قد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم أردت منك أن تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك يا أخي وحد الله جل وعلا وحقق التوحيد لتنجو من هذه النار المشتعلة المتأججة أردت منك أهون من ذلك أردت منك أن تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك يلا اسجد لربك شكرا أيها الموحد لله جل وعلا دنتف نعمة والله العظيم لو سجدت شاكرا لله لتحمد الله على هذه النعمة والله ما وفيت الله تبارك وتعالى شكر هذه النعمة قط ومما زادني فخرا وتيهن وكتب أخمصي أطأ الثري دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبي يا الله نعمة كبيرة أنك موحد لله جل وعلا رب العز يقول لي أهون أهل النار عذابا أردت منك أهون من ذلك أردت منك أن تشرك بشيء شيئا فأبيت إلا الشرك والله جل وعلا قل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يا الله غمس وحد في نار جهنم تنسي العبد كل صور النعيم الذي رآها في الدنيا يا رب سلم غمس وحدة في النار تنسيه كل نعيم كما في صحيح مسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا يا الله نعيم ما كانش بيمشى على الأرض أبدا كان منعما بكل ما تحمله الكلمة من معنى يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار من أهل النار ما كانش من أهل التوحيد ما كانش من أهل الاتباع لسيدنا رسول الله كان من أهل الكفر والكبر والعناد والإجرام والاستعلاء يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يسمع ش shaded فيصبغ في النار صبغة صي, صي صي صبغة واحدة ويقال له هل رأيت نعيما قط هل مر بك خير قط فيقول لا وعزتك ما رأيت نعيما قط وما مر بي خير قط أنساه بؤس الجحيم كل صور النعيم أنساه شقاء النار كل صور النعيم في الدنيا لا وعزتك ما رأيت نعيما قط وما مر بي خير قط بل هل تتصور أن المجرم في هذه اللحظات يتمنى أن لو افتدى من عذاب النار مش بملء الأرض ذهبا بس لا بزوجته بأولاده لا بالعلى كلها بأهل الأرض بس ينجو اسمع لربي جل جلاله يود المجرم لا الله يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه بالأولاد وصاحبته وأخيه الزوج والأخ والعيلة كلها وفصيلته التي تؤويه مشكلة وبس لا بأهل الأرض ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا ما فيش فايدة كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى عيش معي المشهد ده وليه ما يفتدش بأهل الأرض والطعام في النار نار يا رب سلم والشراب في النار نار والملابس في النار نار ايه عم الشيخ مش هقول لأبني والله ده كلام ربي الرحيم الرحمن العزيز الغفار طعام أهل النار زقوم وغسلين وضريع ايه الزقوم ده اسمع لربك اذلك خير نزلا ام شجرة الزقوم انها شجرة تخرج في اصل الجحيم طلعها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 وغسلين إيه الغسلين عصارة أهل النار من القيح والصديد يا رب سلم جبت الكلام ذا منين يا أخي من القرآن والله اقرأ معي قول الله جل وعلا وأما من أوت كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم ها هنا حميم اسمع اسمع ولا طعام إلا من غسلين فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون وضريع ايه الضريع ده تاني شوك شوك يكل شوك نعم جبت الكلام ده منين من القرآن هل اتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع يا الله زقوم وغسلين وضريع يستغيث أهل النار يريدون ماء يريدون ماء يطفئ هذه النار المتأججة في البطون فيغثون بماء بماء كالزيت المغلي يمزق الأمعاء يقطع الأحشاء كنت الكلام دا منين يا أخي والله من القرآن والله من القرآن من كلام ربنا الرحمن جل جلاله قال الله سبحانه وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم دي آية في القرآن وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم اسمع لقول ربي إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيث يغاث. يغاث بماء بماء أيوة بس صفة إيه يغاث بماء كالمهل كالمهل يعني كالزيت الذي يغلي من شدة الحرارة وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة اقرأ معي قول الله واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقه من ماء بس صفة إيه ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت يا الله وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ الله أكبر الله أكبر الله أكبر يستغيث أهل النار بخزنة جهنم ليدعوا خزنة جهنم ربهم جل وعلا أن يخفف عن أهل النار يوما واحدا من العذاب قال الله وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكت تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدع وما دعاء الكافرين إلا في ضلال فقدوا الأمل في خزنة جهنم تبينادوا على مين؟ على مالك خاز جهنم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون يا الله فتذكر أهل النار إخوانهم من أهل التوحيد والإيمان الذين طالموا سخر منهم في الدنيا واستهزأوا بهم في الدنيا فتذكر أهل النار أن إخوانهم في الجنة فيلجأون إليهم ليغثوهم بشيء من الماء أو بشيء مما رزقهم الله قال الله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 وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نس لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون يا الله يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد اللهم اجعلنا من أهل السعادة فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد و الذين سعدوا ففي الجنة, ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ ما تقول ندخل الجنة ما تقول نروح مع السعداء دول رب يجعلنا من أهل السعادة ما تيقول شو في الجنة كذا ما نش عاوز أطول في النار ربنا يجنبنا وإياكم النار ويكفينا وإياكم شر النار ويحرم أجسادنا وقلوبنا وجلودنا وجوارحنا على النار اللهم إنا ضعاف والله لا نقوى على حرها والله لا نقوى على حرها فاللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب أتراك تعذبنا في جهنم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 وجارحنا قد خضعت وخشعت لك وسجدت على الطين وعلى الأرض ذلا وانكسارا بين أديك أتراك تعذبنا وتوحيدك أملأ قلوبنا أتراك تعذبنا وحبك أملأ قلوبنا وحب حبيبك أملأ قلوبنا يا رب قصرت أعمالنا وزلت أقدامنا فارحمنا برحمتك الواسعة اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة اللهم إن أمة حبيبك قد أمرتها بالصيام فصامت أمر وحرمها كلها على النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحة كلها على النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا أرحم, يا أرحم الراحمين واجعلنا من أهل السعادة ومن أهل الجنان واشرنا في زمرة حبيبك المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام تعال ندخل الجنة جماعة أيها الأحبة أيها الموحدون أيها المحبون للحبيب المصطفى الجنة الله من يوصف الجنة مهما أوتي من حسن البيان وعظمة التبيان وروعة البلاغة وفصاحة اللسان من يقدر ما حدش يقدر والله رعى الإمام مسلم بخاري ومسلم من حديث أبي ريرا أنه صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مين يوصف الجنة ما فيش أنا فقط حقول آية وقول حديث وانت تخيل بقى وانت عيش في الجنة وخلك في الجنة خلك فيها على طول هنا جنة لو ما دخلتهاش مش هتدخل الجنة لانا هتكلم عنها دلوقتي فيه جنة في الدنيا لازم تدخلها الاول جنة الانس جنة القرب جنة الطاع جنة اللذة وانت مع الله سبحانه وتعالى والله ما تدخل جنة الاخرة الا ان دخلت هذه الجنة في الدنيا رب العزة يصف الجنة وحبيبنا المصطفى يصف الجنة يصف الجنة تبوا النبي شفها ده دخلها بتقول ايه بقولك النبي دخل الجنة رآها رأي العين ودخلها ورأى ما اعد الله فيها لأوليائه من النعيم رآها وهو في الدنيا ورآها وهو في ليلة الاسراء والمعراج ايوة روى الامام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الكسوف ما أدي إذ كده عاوز أخذ حاجة وبعدين رجع تكعكع ينتأخرتان الصحابة استغربوا أوي بعد ما خلص النبي بقولولي يا رسول الله رأيناك فعلت شيئا لم تفعله رأيناك تناولت شيئا ثم تكعكعت أي تأخرت فقال الحبيب رأيت الجنة وتناولت عنقودا منها الله أكبر ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا الله ولو أخذته لو أخذته هذا العنقود لا لأكلتم منه ما بقيت الدنيا أنا حقرب لك المعنى بس الجنة دي شكلها إيه بناؤها شكله إيه الصحابة سألوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والحديث رواه الإمام أحمد أبو داود ترمذي وابو حبان وغيرهم وغيرهم بسند صحيح بمجموع طرقه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله ما الجنة؟ ما بناؤها؟ خلي بالك معايا ما بناؤها؟ الجنة دي بنائها شكله إيه؟ اسمع اسمع حديد بقى اللي دخلها وشفها تم تأخذ رواة تاني عشان أكد لك إنه رأى عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم أدخلت الجنة للت الإسراء فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ الله أكبر جنابذ يعني جناب ذلؤلؤ يعني قباب اللؤلؤ فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك ارجع مع تنا الرواة أبي هريرة بيقول له صفن الج أوصفنا الجنة رسول الله الإي خلي بالك قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة انت عارف اللبنة يعني ايه الطوبة الطوبة اللي بتبني doin بيها بس اللي بناء الجنة بقى طوبة ذهب وطوبة فضة طوبة ذهب وطوبة فضة تب بالله عليك يا اخي بالله عليك عاوزك تتصور معايا لبنة طوبة ذهب وطوبة فضة المونة المونة اللي بين الطوبة الذهب والطوبة الفضة تبقى ايه تبقى طين مستحيل طب تبقى أسمنت والله مستحيل أمال تبقى إيه تبقى مسك الله مسك الله لبنة من ذهب ولبنة من شضة وملاطها الملاط يعني المونة شوف كلام سيدنا النبي حلو جميل إزاي إحنا يعني هو الله يسترنا إنما شوف كلام النبي وملاطها المسك المونة بين الطبطين مسك يا خبر ابيض طيب ما للطب او الحصة اللي في ارضية البناء الذهب والفضة واللي بمسك ده الحصة في الارض يبقى ايه وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت والمرجان تب والتراب مسك والحشيش الزعفران من يدخلها ينعم ولا يبأس فيه نعيمة فيش بؤس تم تسعليش بقى اياتو الاخت الكريمة اخواتي اسألنا طب اللي زوجها ما كانش رجل صالح والزوجها كان وهي أصل طهانة منه في الآخرى كمانا تبقى معاه تقول لي طب يعني ما في الجنة زوج ما تخفيش من يدخلها ينعم ولا يبأس بس حرصمت على الدخول وربنا إن شاء الله حينعمك وهيسعدك وهيرضيك من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت ما فيش موت في الجنة الله أكبر مش JUST قلت لكم برح رواية أبي سعيد الخدري في صحيحين يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش أملح في موضع بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة فأشربون وانظرون هل تعرفون هذا؟ نعم إنه الموت يا أهل النار فأشربون وانظرون هل تعرفون هذا؟ نعم إنه الموت فيؤمر بذبحه وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت فيه نعيم دائم في الجنة ممكن حضرتك تتصور معايا وتتخيل معايا بيتا من لؤلؤة مجوفة بتقول ايه؟ بقول حضرتك ممكن تتخيل معايا بيتا من لؤلؤة مجوفة بتكامل من لؤلؤة ما مقدرش حضرتك ما دخلتش يعني قصرا من قصور الملوك انا دخلت قصور الملوك والله يا اخوانا كنت اقف اقف كده وقل للإخوة اللي معايا في التوقيد ده شايفين يا جماعة هذا إعداد البشر للبشر فما ظنكم بإعداد رب البشر في جنة لم يخطر نعيمها على قلب بشر تصور ده في الدنيا تصور ده ممكن تشوف اللي منكم من رأى يعني فوق الخيال حضرتك ما تقدرش تتخيله تصور الجنة عاوز حضرتك تتصور بيتا وحيداً من لؤلؤة مجوفة. وعوز حضرتك تتصور قصرا من ذهب خالص ده مش في الدنيا أبدا مهما تفنن أهل الدنيا في البناء والعمران فلم ولن يستطيعوا أن يصلوا إلى ما أعده الرحمن في الجنان لأوليائه من أهل التوحيد والإيمان استحيل كن رجل في الدنيا يعيش في أضاء أو في عشة مش لا عزك الله حمارا ليركبه هناك ليه في الجنة في قصر من الذهب الجدر ذهب والفرش ذهب والأرضية ذهب والببندا حاجة مش ممكن أبدا لا يتصور وعاقل على الإطلاق تصور بيت من لؤلؤة ايه يا محمد انت بتسرح بينا ولا ايه تسرح بينا ولا ذهب ان فيه بيت قصر من الذهب الخالص تبهت الدليل خد الدليل اللهم صل وسلم وبارك على البشير النذير روى البخاري ومسلم ياه كمان كلا في البخاري ومسلم ايوة في اعلى درجات الصحة من حديث ابي هريرة ان جبريل نزل على النبي الجليل يا سلام السيدة خديجة جاية فاكرين خديجة, خديجة رمز الوفاء وسكن سيد الانبياء خديجة بنت خويلد ام المؤمنين حبيبة قلوبنا وحبيبة قل يا سلام السيدة خديجة جاية فاكرين خديجة؟, خديجة رمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء خديجة بنت خويلد أم المؤمنين حبيبة قلوبنا وحبيبة قلب سيد النبيين خديجة جبريل نازل, نازل من السماء برسالة يا الله من الملك جل جلاله لخديجة مش ممكن جبريل أمين وحي السماء محمل برسالة وبشرة من ملك الملوك لخديجة زوج سيدنا رسول الله اسمع خذ البشرة جبريل بيقول للنبي ها هي خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام من طعام أو شراب فإذا هي أقبلت اسمع اسمع فأقرئها السلام من ربها عز وجل يا الله والله هنا أقسم بالله تتوارى كل الكلمات واشعر القلب برعده والله برعده سلام من ملك الملوك الى امة من اماء الله الى خديجة من خديجة كيف ارتقت هذا المرتقة اقرئها السلام من ربها عز وجل ومني يعني ومن جبريل خذ البشرى بقى وبشرها ببيت في الجنة من قصب قصب أيه مش الأصب بتاعني لو أصب السكر ده من قصب يعني من لؤلؤ مجوثة من قصب يعني من لؤلؤ مجوفة وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب الله لا صخب فيه ولا نصب ما هو ممكن واحد يقول الحمد لله أنا الوقت في نعيم وأنا مش محتاج حاجة أنا ما... وإيه اللي بقى في الجنة زيادة عن كده قصر وملك وجواري وغلمان لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نعيمك ده منغص بالنكد والنقص والمرض والألم والألأ وأعظم صور التنغيص والألم والنكد إنك تبقى فرعب إن النعيم ده ممكن يروح منك في لحظة من اللحظات وأظن أنت حضرتكم تبعين يا منس عاشت في النعيم سنوات طويلة وكانت النهاية والعياذ بالله أن تركوا هذا النعيم منهم من هرب ومنهم من في السجن ومنهم من مات وحجر عليه أهله وأولاده لازم الدر هنا مش در نعيم أبدي ولا در نعيم كامل إطلاقا ده ممكن أعزك الله نموسه نموسه تقلل ساعتك بقى عارفين البأ الراجل بيقول لصاحبه يعني ايش يا اض ابن ادم من الدنيا دي قال له شقه لو متعشى كلها لو معاك مقطف ذهب هتاكل مقطف ذهب هي لو ما تاكله وخلاص ها وتب طب والله اتحدىك لو لبست ثلاث بدلات فوق بعض والله ما تقدر والله ما اقدر البس ثلاث فوق بعض لو طلعت الناس ولا الراجل ده اتجنن ولا ايه يا لو ما تاكلها و وخلاص ها فقول له إيش يا اض ابن من الدنيا دي قال له شقه شقه عيش يعني بلهجه المصريين شقه شقه عيش قال له شقة قال له إيش وقعه قال له زقة قال له إيش موته قال له شرقة قال له إيش نومه قال له بقه قال له حدش بقي عليها قال له لأ هي دي الدنيا تلخصت في الكلمتين دول سبحان الله فما فيش نعيم دائم هنا ولا نعيم شامل وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب لا هي ولا دوشة ولا إزعاج ولا ألم ولا ضجيج ولا مرض ولا تعب ولا نقص ما شاء الله هو ده النعين طيب القصر الذهب ده عندك دليل عليه أيوة روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة الله أكبر دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب رأيت قصرا من ذهب شاف النبي قصرا من ذهب فالنبي بيقول لمن هذا القصر قالوا لفتى من قريش يقول النبي فظننت أني أنا هو قلت أكيد أنا الفتاة هذا القصر ده بتاعنا قصر ذهب خالص ها قال فقلت لمن هذا القصر قالوا لفتاة من قريش قال فظننت أني أنا هو فقلت قال الحبيب فمن هو قالوا عمر بن الخطاب الله الله على الكرامه دي لعمر قصر الذهب الخارص ده لعمر عمر بقى عمر رضوان الله عليه قالوا لعمر بن الخطاب فسيدنا النبي يقول لعمر بقى بيبشره فبيقول له ايه بيقول أن فقردت ان القصر لأنظر اليه يا الله النبي مشتاق يدخل يشوف القصر ده ايه شكله ايه قال فأردت أن أدخل القصر لأنظر اليه فتذكرت غيرتك يا عمر يا الله فبكى عمر بن الخطاب وقال أو منك أغار يا رسول الله أو منك أغار يا رسول الله عاوز حضرتك تتصور معا البيوت اللي من اللؤلؤ ده والقصور اللي من الذهب بتجري تحتها أنهار من ماء ومن لبن ومن خمر ومن عسل ايه ده ايه ده مثل الجنة التي وعد المتقون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 وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات أنهار لبن وأنهار عسل وأنهار خمر وأنهار مية يا الله تجري تحت البيوت اللي من اللؤلؤ دول القصو موضوع موضوع كبير الله أكبر الله أكبر إن الأبرار لفي نعيم أهل الجنة بقى إن الأبرار لفي نعيم التقرأ إن الأبرار لا نعيم على الأرائك ينظرون الله الله تعرف في وجوههم نظرة النعيم يا أخي النعيم ظاهر على الوجوه النعيم ظاهر على الوجوه بادئ على الوجوه تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم ايه تسنيم دي عين في الجنة ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون اللهم اجعلنا من السابقين اجعلنا من المقربين اجعلنا من الاولين يا ارحم الراحمين يا الله والله يتخلي بالك معنا الحديث ده يا سلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم بيوصف اول فوق هيدخل الجنة معقول أول فوق يدخل الجنة النبي بصف أيوة أول زمرة الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه واله وسلم قال إن أول زمرة يدخلون الجنة فقين تطفأ تماما ثم تقسم الأنوار بعد ذلك على الخلق كل بحسب عمله فمنهم من يكون نوره كالجبل كما قال ابن مسعود ومنهم من يكون نوره كالنخلة ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم ومنهم من يكون نوره على إبهامه صبع الرجل الكبير فيوقد مرة وينطفئ مرة ومنهم من تحيط الظلمة به من كل ناحية هؤلاء هم أهل النفاق عذنا الله وإياكم من النفاق أول ما رأى المؤمنون أنوار المنافقين أطفئت الكل يترعد ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، هاه؟ يوم لا الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. طيب، ارجع معك كذا الأول زمرة، إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، تب والفج رقم اتنين، ها؟ اسمع، قال الحبيب. ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. الله أكبر. ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. خلي بالك لا على صورة القمر ليلة البدري. تب الفج رقم اتنين. ها اسمع. قال الحبيب.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 ما فيش أسأل الله عز وجل أنه طهرنا وعاوز أقول برضو أن إحنا, إحنا مسؤولين والله إحنا مسؤولين مش عاوزين كل واحد يلقي المسؤولية على غيره أنت ليه بتخلي الصرف الصحي بتاعك تتصرفه في في الترع اللي الناس بتسئ منها الزرع وتسئ منها البهاي ومتسئ منها الحيوانات ليه ليه في الليل كده بتروح ألا تعلم أن الله يراك محتاج حد يقول لك دي لا والله لا والله ينفع نقف في مية النيل الجميلة اللي نزللنا من الجنة وأعزك والله نتبول ونقضي حاجتنا ونصرف فيها والله ما ينفع والله ما ينفع ينفع نرمي فعل مخلفات والله ما ينفع مخلفات بقى مخلفات نووية ولا مخلفات أنتوا عارفين بقى والله ما ينفع إحنا إحنا إحنا يا إخوانا مش ما تيجي حد يقول لنا ولا ذكرنا. تبيرجع خليك في الجنة خلينا في الجنة ربنا اجعلناكم من اهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ما فيش لبون ولا غائط في الجنة الله ايه مش هنأكل ولا ايه انت هتكل وتنبسط وتبقى تمام ما شاء لانت معينك بس تشتهي شيء الا تقول سبحانك اللهم ما تطلبش انت بس سبح سبحانك اللهم تجد ما اشتهته نفسك امام عينيك بين اديك وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخضوض وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش وفرش مرفوعة موضوع الثاني خالص إس انت سبح بس ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك طب يا عم الشيخ الأكل والشرب ده يروح ازاي ولا يصرف ازاي الذي أخرجه في الدنيا بولاً وغائطاً سيخرجه في الجنة رشحاً كالمسك على بدنك الله. مسك مسك مسك بقى خلاص لا يبولون ولا يتغوطون عيش معاً الحديث ولا يدفلون ولا يمتخطون طب معليش ساضطر أن أهبط بكم يعني هبوطاً اضطرارياً بس عشان أقول برضو أن ما ينفعش يبقى الراجل مش في الشارع كدراج المسلم خوله سمت وينتفل كده في الشارع بالمنظر ده والله النبي معلمنا كده ولا يمتطط في الشارع ولما والله معلمنا ما كده يا أخي مشاهد لا تلق بنا أبدا ولا تلق بديننا ولا بأخلاقنا أبدا ما تخلونا نتشبه كده بأهل الجنة والنبي نهانا عن ذلك نهانا عن ذلك لا يدفلون مفيش تفل التفة دي مش موجودة. مش موجودة في الجنة ولا يمتخطون المخاط غير موجود طب كل ده بقى يصرف زي النبي يقول رشحهم المسك رشحهم المسك وامشاطهم الذهب الله أكبر بتسرح هناك بقى شعرك ما خلي بالك الجنة مفيش فالحة ايه بتقول ايه اه ما دي معلومة خلي بالك منها تهتسرح شعرك بس يعني ما فيش لحة لا لا لا ما فيش لحة في الجنة أهل الجنة مرد مرد يعني بدون لحة يا سلام إنما في في الدنيا أهل الحب وأهل الاتباع للحبيب يتشبهون بالحبيب والتشبه بأهل الفلاح فلاحه فما ظنك بالتشبه بسيد المفلحين وبإمام النبيين ما تتشبه يا راجل ما تتشبه بالحبيب صلى الله عليه وسلم إنما في الجنة لا ما لحى. تسرح شعرك بمشط ذهب ذهب أمشاطهم الذهب اسمع اللي جاية دي لأنها عليها أوي أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة لا لا مش فاهمين دي حاضر المجامر جمع مجمرة والمجمرة هي المبخرة تعرف المبخرة اللي بتحط فيها البخور مجمرة النبي يقول ومجامرهم الألوة الألوة العود اللي بيطاب به الكعبة العودة من أغلى أنواع الطيب اللي ما يكون أغلى أنواع الطيب العود يعني فيه كيلو بوصل أركام كبيرة أو مش عاوز أقول دلوقتي أركام عالية الطيب المجمرة المجمرة يعني المبخرة من ال... من الطيب من العود فما ظنك بمجمرة من طيب ما ظنك بالطيب الذي سيوضع في الطيب عشتها معايا دي، عشتها معايا دي، ومجامرهم الألوة، المشمر عود طيب، أما للطيب اللي حيوضع في الطيب يبقى شكله إيه؟ لا موضوع تاني. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا سلام، خد بقى الأخيرة، أنا عارف إن في ناس مستميتة لآخرة دي بس مش عارف سبحان الله، وأزواجهم الحور العيد ماشي يا سيدي. اللهم ارزقنا لكم الحور والعين بس قبل ما هتكلم عن الحور العين أنا هتكلم لأخت الفاضلة التقية النقية المؤمنة الموحدة اللي صامت وقامت وتعبت وعوز بشرها وهقول لها أبشري أيتها التقيه النقية أبشري فإن حسنك وجمالك في الجنة لا يقل عن حسن وجمال الحور العين الله الله يبشرك بالخير يا شيخ محمد حسان آمين يا رب آه أنا عارف إن كل أخواتي بيقولوا كده دلوقتي أبشري, أبشري. الكلام ده يا شيخ محمد عليه دليل أيوة إحنا قلنا ما فيش كلمة بدون دليل أنت صبرتي وصمتي وقمتي واستعليتي على الشهوات واستعليت على الشبهات وتحملتي تحملتي كثيرا من يعني مش حاول بقى مش هقول ربنا يهدي أزواجنا ويهدي إخواننا جميعا مش ممكن دي ضع كده لا والله ممكن تكون زوجتك رئيسة فاضلة صالحة بس مش حسناء تعالى سينشئك إنشاء جديدا يتناسب مع الجنة وما فيها من حسن وبهاء وسناء وجمال وجلال ما الدليل اقرأ معي واقرأ معي قول الكبير المتعال إنا أنشأنا ان شاء. الله أكبر لإنشئتني خالص ممكن تكون زوجتك ست فاضلة صالحة بس مش حسناء مش حسناء ممكن يعني كتر من الإخوان الآن بيتمنى يعني الرجل اللي زوجته التعباهم زهاءهم طهاء وبعدين سبحان الله يقولون تم اطلاقه والها لا, لا لا أنا أخشى يعني ابتلان الله بها ورزقني الله الصبر عليها فأخشى أن أطلقها فيو تله بها غير فيلا أصبر عليها فدينا صبروا خلاص فلما ماتت بعد ماتت قال الله ما إني طالق يا عم ما خلاص طلقت الدنيا ألا حتى لا يجمعني الله بيها في الآخرة يكون يبقى أهم في الدنيا وهم في الآخرة كمان فقلنا له لا يا عم الحق ده في الآخرة لو كنت من أهل الجنة هي ماتت ستين سنة سبعين سنة عجوز شمطاء زي حلاتك وزي حلاتي لما يعني في الجنة هتعد لك إعدادا جديدة هتبقى في سن الشباب سن صغير حسن يا أخي أنا عاوزك تتصور حسنا حسنا وجمالا ينشئه من وهب الحسن ومن أعطى الجمال هو ربنا جميل إن الله جميل ونحب الجمال أنا عوزك بقى تتصور الحسن والجمال التي ساهبه من وهب الحسن ومن وهب الجمال لمرأتك من أهل الجنة هتبقى أضع تاني خالص إنا أنشأنا هن إن شاء اسمع اسمع فجعلناهن أبكارا كلما أقبل الرجل في الجنة على امرأته في الفراش وجدها بكرا في كل مرة فجعلناهن أبكارا عربا أترابا عربا لا مش عارفين عربا دي ما تخلي بالك عشان تبشر, يعني تبشر أبشرك وأبشر أخت الفاضلة عربا جمع عروب عربا جمع عروب والمرأة العروب في اللغة ها عند العرب هي المرأة التي تتفنن في كلمات الحب والعشق والغرام والجمال لزوجها يا الله ممكن رجل يبقى نفسه نفسه يسمع بس كلمة واحدة مش لاقي اصبر ان شاء الله هتسمع والله هتسمع والله ستسمع في الجنة الكثيرة إن شاء الله والست برضو المسكينة اللي, اللي نفسها بس زوجها يبتسم اصبري والله إن كان من الصالحين اصبري على صلاحه وستسعدين وستنعمين في جنة رب العالمين إنا أنشأناهن إنشاء شاء فجعلناهن أبكارة عربا أترابا لأصحاب اليمين نما الحور العين بقى رب العزء الحور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وال جمع الحور جمع حوراء الحور جمع حوراء والحوراء هي المرأة الشبة الحسناء الجميلة شديدة بياض الجسد مع شدة سواد العين حورية قلت دي حورية من الجنة النبي عصام يقول كما في روية البخاري لو نظرت حورية من حور الجنة وفي روية البخاري لو نظرت امرأة من نساء الجنة كده مطلقة من نساء الجنة سبحان الله إلى أهل الأرض إلى أهل الأرض لملأت ما بين السماء والأرض طيبة ولنصيفها على رأسها يعني خمارها على رأسها أغلى من الدنيا وما فيها أطيب من الدنيا وما فيها الله تب تعالوا بسرعة كده نشوف منزلة أخ رجل في الجنة أدنى واحد في الجنة منزلته إيه عند الله والحديث فيه صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال سأل موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل سيدنا موسى بيسأل رب العزة بيقول له يا رب ما أدنا أهل الجنة منزله فقال الله عز وجل ذاك رجل يجي فيقال له ادخل الجنة فينطلق هذا الرجل كريم ليدخل الجنة وبعدين يرجع لرب العزة يقول له يا رب وجدتها ملأة ما مكان لقد نزل الناس منازلهم وأخذ أخذاتهم كل واحد خد مكانه أخذ مكانه رب العزة يقول له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا آخر واحد أدنى أدنى منزلة من تحضرتك مش تتصور معايا ملك الملوك تصور مثلا ملك واحد زي هارون الرشيد يقول للسحابة في اي مكان شئت فامطري فسوف يحمل الي خراجك ان شاء الله شايف الملك فرب العزة يقول للعبد ده اترضى ان يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول العبد رضيت يا رب رضيت يا رب فيقول الرب الكريم جل جلاله خلي بالك يقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله في المرة الخامسة العبد رضيت يا رب رضيت يا رب فيقول الرب جل جلاله لك ذلك وعشرة أمثاله معك ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينه قال موسى يا رب هذا أدنى أهل الجنة منزله فما أعلاهم منزله فقال الله أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر حبيبي في الله أيها الفاضلة الكريمة خلي بالك نعيم الجنة الحقيقي ليس في خمرها ولا في حورها ولا في فضتها ولا في ذهبها ولا في لبنها ولا في خمرها ولا في عسلها ولا في قصورها ولكن نعيم الجنة الحقيقي في رؤية وجه ربها الله أكبر وجوه يومئذ الناظرة إلى ربها ناظرة هو دا النعيم هو دا النعيم إن رأيت وجه رب العالمين شغلت بالنظر إلى وجهه عن كل نعيم في الدنيا عن الحور وال. والخمر والحرير مفيش مفيش نعيم أعلى من كده ورضوان من الله أكبر أي أكبر من كل صور النعيم في الجنة أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وبعدين تسعد بالنظر إلى وجه الله جل جلاله مفيش نعيم بقى بعد كده تشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر أيوه ما هو الجنة درجات بس ربنا مش هيحرمك مش هيحرمك كل واحد في درجته آه كل واحد في مكانته بس مش هتحرم يا تصور كده إنك تقول مثلا أنا أروح أزور. أزور النبي محمد عاوز جهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب طيب طيب اللهم لا تحرمنا اللهم لا تحرمنا بفضلك كرمك يا أرحم الراحمين تصور نفسك تشوف سيدنا إبراهيم الخليل عاودت مع سيدنا موسى عاودت مع سيدنا عيسى عاودت روحه مع سيرة خديجة مع سيدة عائشة سيدة ومرجع السماء والأرض الله كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله الجنة فسلوه الفدوسة فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة سيدنا نبي بأعلى درجة أعلى درجة في الجنة أعلى منزلة ما فيش حد أعلم من مكانة النبي على الصدر أبداً لا آدم ولا إبراهيم ولا نوح ولا موسى ولا عيسى عليهم جميعا صلوات الله وسلامه لا ما النبي أعلى مكانة روا مسلم في صحيح والترمذي والابن زيد مافيش حد أعلم من مكانة النبي على الصدر أبداً لا آدم ولا إبراهيم ولا نوح ولا موسى ولا عيسى عليهم جميعا صلوات الله وسلامه لا ما النبي أعلى مكانة روى مسلم في صحيح والترمذي وأبو دودة وغيرهم حديث عبد الله بن عمرو قال الحبيب إذا سمعت المؤذن وأذن فقل مثل ما يقول ثم صلوا عليه. فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه باع عشرة ثم سل الله لها الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد هي منزل العبد واحد بس وأرجو يا سلام على التواضع النبوي وأرجو أن أكون أنا فمن سأل الله لها الوسيلة حلت له شفاعتي اللهم إنا نسألك أن ترزق حبيبنا الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة يا أرحم الراحمين الله ارجع معاه كده الأعلى نعيم ها إذا دخل أهل الجنة الجنة والحديث رواه مسلم حديث صهي بن الرمي وأبي سعيد وغيرهم وغيرهما إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل يا أهل الجنة فيقولون لبيك وسعديك والخير بين يديك فيقول الرحمن جل وجلاله هل رضيتم أنت رضيين هل رضيتم فيقول أهل الجنة وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار فيقول العزيز الغفار أفلا أعطيكم أفضل من ذلك فيقول أهل الجنة وأي شيء أفضل من ذلك فيقول الملك أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا قال فيكشف الحجاب وحجابه النور وحجابه النور قال فيكشف الحجاب فما أعطو شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظره. قال الحبيب اقرأ قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة والحسنى هي الجنة والزيادة هي التمتع بالنظر إلى وجه الله في الجنة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 اموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهلها أين الملوك أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها إن المكارم أخلاق مطهرة الدين أولها والعلم ثانيها والعقل ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل باقيها لا تركنن إلى الدنيا فالموت لا شك يفنينا ويفنيها وعمل لدار غد الجنة رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسكطينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله تسبح الله جهرا في مغانيها فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها إيمان وعمل صالح واتباع إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا أيها الأفاضل أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة وأسألكم بالله أن تسامحوني إن خرجت مني طيلة هذه السلسلة كلمة ربما تكون قد جرحت أحد أحبابي أو أختا من أخوات الفضليات والله ما قصدت بها ذلك والله ما أردت إلا الخير لكن الرب رب والعبد عبد فأسألكم بالله أن تسامحوني وأن تصر علي أي زلل أو خطأ فكل ما كان في هذه السلسلة الكريمة التي أسأل الله أن ينفع بها الأمة كل ما كان فيها من توفيق فالفضل فيه ابتداء وانتهاء وأولا وآخرا لله جل وعلا وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان وهذا وارد حتما فمني ومن الشيطان وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته